وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَضَلَّالُ الطَّالِبِينَ آمِينَ سَأَدَّسَ إِلَٰى بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 عزاعة للشواء تدعو من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 ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير منومين فَأَنذِرْ بِتَوَرَّى وَرَأَى لَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَ فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبلَكَ مُهْتِيعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيدٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِهِمْ مِنْهُمْ أَيْنَ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون تا يداقو يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الاجداث سرا كأنهم الى نصبي يفقدون خاشعه ابصارهم ترهقهم الا فَإِنَّ أَبْصَارَهُمْ تُرْهَقُهُمْ إِلَّا